إلى مطعم فإنك تطلب الأطباق التي تشتهيها نفسك وكذلك العصائر التي تستلذ بمذاقها فلها نكهة خاصة عندك كذلك عندما تتعطر وتتطيب لا تعمد إلى أي طيب في منزلك فتأخذه هكذا بل تختار أحبها إلى قلبك والمميز منها في نكهته لتمشي بين الناس محبوبا هذه النكهة مطلوبة في حياتنا في تعاملنا مع الناس في أمور معاشنا وأكلنا وشربنا وتعطرنا لكن هناك نكهة خاصة فريدة مميزة لا يحصل عليها كل أحد نكهة مغلفة بالمودة بين الزوجين كيف تحصل على هذه النكحة وأين تباع وكيف تطبقها في حياتك الزوجية هذا ما أستعرضه أنا وحضراتكم في هذه المحاضرة نتكلم عن مفردات عنوان المحاضرة تكلمنا عن النكحة النكحة الطعم المذاق الرائحة التي يعشقها الإنسان ويحبها المودة أعظم من المحبة كيف ذلك سيتبين من خلال المحاضرة المودة أفضل من المحبة ولذاك الله سبحانه وتعالى عبر بالعلاقة بين الزوجين بالمودة فقال وجعل بينكم مودة ولم يقل وجعل بينكم محبة وهذا اللفظ العظيم مودة لا يأتي هكذا جزافا وإنما هو تعبير من حكيم خبير قال تعالى في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم, أن خلق لكم من فَوَسَّيْتُكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال ابن عباس رضي الله عنهما ونحن نعرف ابن عباس أنه حبر الأمة وبحرها الزاخر وترجمان القرآن فإذا جاءت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية فحسبك بها لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة حتى إنه يذكر المؤرخون أن الناس كانوا يأتون ابن عباس رضي الله عنهما في الحرم فيسألونه عن كل طرف من العلم ناس يسألونه عن التفسير وآخرون عن أيام العرب وفئة تسأل عن أشعار الجاهلية واللغة العربية فيعطي ويدلي بدلوه في بحر عظيم وكل ينهل من هذا الحبر البحر رضي الله عنه وعن أبيه يقول في تفسير المودة هي المحبة المودة يلزم منها المحبة فإذا تودد الرجل إلى زوجته أحبها والرحمة الرأفة أو كما يسميها بعضنا الشفقة كل مودة يلزم منها رحمة وليس كل رحمة يلزم منها مودة تقول لي وهل يمكن أن يرحم الرجل زوجته وهو لا يودها نقول نعم استمع لهذه القصة والتي حملتها في جهازي ولم يصعفني الوقت لكتابتها يذكرها السلف عن أبي عثمان النيسابوري رحمه الله قد ذكرها ابن الجوزي في سيد الخاطر يقول لما سئل ما أرجى عمل عندك يعني ما هو العمل الذي تؤمل من الله ليثيبك عليه ثوابا عظيما استمع لما قال أبو عثمان قال كنت في صبوتي يعني أيام شبابي يجتهد أهلي لأتزوج فآبى عليهم يقول يعني ما أبغى تزوج الحين فجاءتني امرأة يبدو أنه عنده محل أو دكان فقالت يا أبا عثمان إني قد هويتك يعني وقعت في حبك وأنا أسألك بالله أن تتزوجني آه ورطة ها؟ فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك أبوها فرح بذلك وحق له أن يفرح يقول أبو عثمان فلما دخلت إليها رأيتها عورا عرجا رحق الله مشوهة وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج يعني ما في فكة تقول لا خلك عندي فأقعد حفظا لقلبها يقول أبغى أطلع من البيت أبغى أفارقها ما أبغى أشوفها فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا وكأني على جمر الغضاء من بغضها كأني على جمر فبقيت هكذا خمس عشرة سنة حتى ماتت شوف يا أخواني كيف صبر هذه المدة العظيمة فما من عمل شيء هو أرجى عندي من حفظ قلبها شف رعاية خاطرها وأن ينكسر شعورها صبر عليها هذا الصبر قد توجد رحمة ولا توجد مودة لكن إذا وجدت مودة وجدت رحمة أيضا قيل في معنى المودة هي الجماع والرحمة الولد أحد الأخوة يقول زوجتي متى ودتني يقول أول زواجنا أول أسبوع أسبوعين ما تكلمني ولا تنظر إلي ولا تسولف معي فقلت يعني يمكنها تكرهني يمكنها ما تبغاني وجلسنا بعد الزواج أسبوعا أنا على هذه الحال يقول فلما ذهبت لصلاة الجمعة وكان هذا الرجل موفقا يذهب للصلاة مبكرا ذهب للصلاة سبحان الله في هذه اللحظة وهو في الجامع يطلب ما عند الله ويستمع للخطبة ويصلي مع المسلمين زوجته وقع في قلبها مودة هذا الرجل سبحان الله يقول فجلست جلست تنتظرني متى آتي من الصلاة ومن ذلك اليوم وأنا أودها وتودني وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء أيضا قيل في معنى المودة شيء عملي أما المحبة صفة نفسية قد تكون قولية أحبك انتهينا لكن المودة تترجم بأعمال وأفعال كذلك المودة تكون في السراء والرحمة تكون في الضراء تأملوا أيضا يا أخوان في قوله تعالى وجعل بينكم بينكم إذن هو أمر تفاعلي من الطرفين الزوجة ود زوجته وهي توده أمر تفاعلي تبادلي المودة لين وبساطة وتواضع وصفاء ورقة وأخذ وعطاء الرحمة تسامح ومغفرة وسعة صدق تفهم أطف شفقة صبر نطف أيضا في قوله تعالى ومن آياته إذن الزواج من آيات الله يعني من العلامات الدالة على ربوبيته ووحدانيته كيف خلق الذكر كيف خلق الأنثى وهدى الذكر لإتيان الأنثى لتحصيل الذرية وعمارة الأرض والذي قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحان الله أن خلق لكم من أنفسكم حواء أمنا حواء خلقت من ظلع أبينا, أبينا آدم عليهما السلام وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كذلك إخواني أحبابي الزواج من سنن الله من سنن الله في أرضه من سنن الأنبياء والمرسلين فالذي يتركه غير راض بسنة الله في خلقه ليس بذي فطرة سوية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ هذا, هذا هؤلاء صفوة الخلق الأنبياء طيب نأتي الآن يا أخوان إلى الشق الثاني من المحاضرة أبو خالد العليك تعلمني إذا جل الموقف كيف تتودد إلى زوجتك وكيف تتودد هي إليك هذه المحاضرة سأكون فيها صريحا سنذكر أشياء بعض الناس يقول كيف تقول أشياء عب عب سوف ألتزم بالهدي القرآني سأذكر في حدود المعقول تغزل في زوجتك وهي تتغزل بك الغزل والغرام لماذا يكون بين العشاق في الحب الحرام أليست زوجتك حق بذلك نعم بعض الناس يقول زوجتي عمرها حين خمسين ولا أربعين هي أحوج إلى الغزل والغرام أكثر من ذوات الثلاثين والعشرين ليش لأنك تشعرها أنها لا زالت صغيرة تشعرها أنها لا زالت صغيرة لما تقول زوجتك وعمره خمسين أنت أجمل بنوته هذه ما تجي ها يقولون أن رجل أراد أن يذهب لشراء خروف من امرأة عجوز عندها حوش قال واحد فلانة عندها حوش ما شاء الله خرفان طيبة وراح طرق الباب كان بيت شعبي ردت عليه هذه العجوز فقال لها أحد الأخوة اهدلني على بيت العجوز اللي تبيع خرفان قالت له روح زعلت من الكلمة هذه قال أنا أسأل عن بيت العجوز وهي اللي ردت عليه قالت أمشي فرجع إلى صاحبه قال ها باعتك قال لا والله رفضت تبعني بل طردتني قال ماذا قلت لها قال قلت لها أنا أسأل عن بيت العجوز هذا هو كان الله يهديك جبت العيد لازم تغير اسلوبك يلا روح عدل وضعك رجع اليها مره اخرى طرق الباب وقالت من قال وين امك يا شاطره وين امك يا شاطره يعني خلاها صغيره مره كانت وش بغيتي يا ولدي قال والله أنا أسأل يقولون فيه امرأة تبيع خرفان قالت نعم أجي حين أفتح لك الحوش أختار لك اللي تبغى سبحان الله باللطف نال ما أراد فتغزل الرجل في زوجته يعني لها الكثير وأنه لازل يحبها وأنها لا زالت صغيرة عندما تقول لها أنت من أجمل النساء لا تكتمل دنياي إلا بك إن النساء خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين فلو تفلت في البحر والبحر مالح لاصبح البحر من ريقها عذبه خلي عتا لا أتدقق عدي كون في بعض المبالغة قامت تظللني من الشمس نفسي قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس اكتب الببيات هذه يلا اكتبها اليوم كل يوم أحس, أحس أنك أقرب لم أعد داريا إلى أين أذهب كم أحبك حتى إن نفسي من نفسها تتعجب الله الله الله أتمنى لو كنت بؤعيني أتراني طلبت ما ليس يطلب إخوان المرأة عطفتها قوية كيف تقول هذه الأبيات؟ لها طريقة أحد الأخوة كتب مثل هذه الأبيات في ورقة ثم شبكها بدبوس في ستارة الغرفة وهو ذاهب إلى العمل كتب مثل هذه الأبيات شبكها في تبوس في المكان الذي تفتح من فيه الستارة في الوسط يعني هي إذا قامت من النوم ستفتح الستارة وتكتشف المفاجأة بنفسها وهذا أعظم وقعا في الأثر أعظم وقعا في الأثر بهذه الطريقة زوجة أرادت تتغزل في زوجها وضعت له أبيات شعر في ملابسه في جيبه وهو يريد أن يذهب إلى العمل في الملابس التي يلبسها عادة وضعتها في قميصه في الفوطة التي يتفوط بها بعد خروجهم الحمام وضعتها لأنه سيفتح الفوطة سيجد هذه الأبيات لنعش الغزل والغرام في زوجاتنا فهذا والله هو الحب الحلال الذي يديم المودة بإذن الله تعالى تذكروا قصة علي رضي الله عنه مع فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين وبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأاها مرة تستاك بسواك وكانت العرب عندها القريحة الشعرية قوية يعني ألفون الأبيات على طول مو تجلس شهر تألف لي في قصيدة وبرضه مكسرة فقال لها الأبيات المعروفة حضيت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما خاز مني يا بعضهم ترى ما يبغي يسجل بس أنا عارب أن يسجل بالجوال وبعدين أنا ما فيها شيء أنا أبقاكم تسجلون الآن بعض الناس تقول لها أنت تحب زوجتك وعبه يا شيخ لا تحرجني مش السؤال هذا طيب فيها عيب إذا قلت تحب زوجتي أليست ولله الحمد موفقا معها أليست كل سنتين ثلاث سنوات ترزق بأولاد منها أليست هذه دليل محبة الحمد لله عمر بن العاصر رب الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له من أحب الناس إليك فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما قال هذا من خصوصياتي ليس لك دخل في ذلك ما هذا السؤال نهره كهره لا قال عائشة قال أأني من الرجال قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها محمد بعض الناس حقيقة فيه جلافة يعني زوجته تتمنى أن يقول لها أحبك لكن ما في أمل الدكتور جاسم طوع قاضي الأحوال الشخصية في دولة الكويت ألقى دورة عن كلمات الغزل والغرام بين الزوجين فقال وكان حضور الدورة من كبار السن يلا قال كل واحد يطلع جوالها الحين ويرسل أحبك إلى زوجته قال يا شيخ يا شيخ يا لها وانا شيبه وانا لها احبك قال لن اعطيكم شهادات الدوره هذه لكل واحد يرسل الحين الله خلاص فأخرج كل واحدا من حضور الدوره رساله احبك الى زوجته شوي الا جوالاتهم ترن جاءت الردود من الحريم الحين واحدة تقول له سلامات يعني مستغربة هذا الشيء والثانية تقول أكيد جوالك انسرق لأنها غير متعودة على ذلك واحد من الأخوة يقول إذا أردت أن أقولها أحبك جيني غصة هنا ما عاد تبغى تطلع الكلمة لا يا أخي أذكر أن أحد الأقارب ذكر لي قصة زوجة تشتكي من زوجها أنه بارد في مشاعره فقالت لها أختها طيب أنت ابدأي بالكلمات الغزلية مع زوجك حبيبي عيوني من هذه الكلمات فدخلت عليه وهو يتصفح الجريدة في المجلس وكانت معها المكنسة الكهربائية فالتفتت إليه وقالت يا فلان قال نعم قالت أحبك قال حبك برص أعوذ بالله الشيطان الرجيم قالت بطلنا رومانسية خلاص ما عاد نبغى خلاص عندنا مطعم في الرياضي يا أخوان اسمها الرومانسية اش توقعون يا أخوان يبيع عروض يبيع مفاطيح رومانسية ومفاطيح ومثلوثة قرصان جريش ما أدري اسم على غير مسمى المهم هذا المطعم الرومانسية أحد الأزواج كان مغرما بهذا المطعم مرة وهو مع زوجته في لحظة محبة وصفاء وودة قالت له وش أحسن شي عندك في الرومانسية قال والله عليهم كبسة لا راحت ولا جت همه بضنه المرأة تقصد الحب والغرام وهذا الله يتزاق خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة رواها البخاري ومسلم طيب هذا مع عامة الناس فكيف مع أهلك لا شك أنها من بابي أولى وأنها أعظم في الأجر لأنها تديم المودة بينكم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام يعني بين حين وآخر تقول لزوجتك أنا سعيد أنك زوجتي يقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي فيقول عليه الصلاة والسلام كعقدة الحبل الحبل لما يربط يعني حب قوي متماسك محكم ثم بعد حين تقول له كيف العقدة لا زالت مربوطة أم انحلت فيقول عقدة على حالها هذه نتجاذبها بيننا بين حين وآخة بين زوجاتنا والله الحمد لله أنني تزوجتك الحمد لله أن ما أحد سبقك سبقني قبلك كم أنا سعيد أنك زوجتي وهي نفس الشيء الله إن هذه الكلمات تفعل الأعاجيب في المودة الزوجية كذلك إذا سافرت مثلا أشعرها بأنك تحبها وأنها قريبة منك تواصل معها بالرسائل اتصل عليها اشتقت إليك ونحو ذلك ومن وسائل المودة بين الزوجين تبادل الحدايا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المعروف المشهور تهادو تحابو إذن الهدية سبب المحبة وفي رواية ذكرها الإمام بخاري في كتابه الأدب المفرد بسند حسن تهادو فإن الهدية تسل السخيمة وش معنى تسل؟ يعني تنتزع إذا كان ثمة شيء من حقد أو غضب أو ضغينة هدية أذكر أن أحد الجيران عندنا في الرياض كان يشتكي من جاره وجاره هذا يفتح باب الحوش ويحط له سجادة وتكاية ويجلس ينظر إلى الشارع فمر ولد جاره أبو سبع سنوات ثمان سنوات فأطل في البيت هكذا فغضب وقام وأمسكه وخنقه حتى دارت حماليق عينيه ليش اطل في البيت انت ليش تفتح باب البيت يا أخي طفل صغير لكن بعض الناس عنيف كاد أن يموت الطفل خنقه هكذا والولد قلبت عيونه في السماء ثم تركه قال ثاني مرة لا أبطل ذهل الولد يبكي ويخبر أباه طبعا من الناس موفق في علاج المشكلة بعض الناس يقول طقك. يلا طلع المسدس يعتقد أن هذه هي المرجلة ما هكذا تعالج الأمور فما كان من هذا الأب إلا أن قال الله يهديه الله يهديه ثم قام إلى ذراع من لحم الأضحية كان شف عيوم عيد الأضحاء فقام إلى ذراع من لحم الأضحية طبعا نبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع أفضل يعني عضو في الذبيحة عليه الصلاة والسلام فأخذ الذراع وضعه في كيس وذهب إلى جاره طرق عليه الباب فلما فتحه له الباب فتحه وهو موضب نعم السلام عليكم العيد مبارك الله يمسك بالخير حياك الله من جار عزيز هذه هدية بمناسبة العيد الأضحى الله جعلها بالعافية على قلبك وذهب ما كان من هذا الرجل إلا أن بكى بكى واحتضن جاره واعتنقه وتأسف واعتذر هكذا نريد الأخلاق متى تبرز عند المواقف ومقصودي من هذه القصة أثر الهدية طيب الهدية لها أفكار لها أسلوب في التقديم من أفكار الهدية تذكر الشيء الذي تحبه زوجتك تذكر شيء طلبته منك زوجتك سابقا وأنت رفضت ربما لأنك لم يكن عندك المبلغ الكافي أو عندك التزامات أخرى ونحو ذلك لكن الله وسع عليك فتذكرت أنها تحب شيئا معينة فعندما تشتريه لها كيف يكون وقعه في قلبها ما تشتري لها شيء عندها تقول والله بشتري لها قدر ضغط عندها مليان المطبخ يصير الهدية ملا طعم لكن جالكسي آيفون فور اس هذا الحين طاحوا فيه الآن يكون في لها واقع عظيم وبعدا إذا أردت أن تقدم الهدية مو تأخذ مثلا الجوال تقول خذ يا مرة الله العظيم أن تخسرت شيء الله بس أخي أس الهدية لها أسلوب في التقديم حتى تكون مؤثرة كيف مثلا تغلفها في محلات تغليف هدايا مو تجبلها الهدية في كيس دقيق الله يزاك خير بعضهم ما يعرف شاب واحد معطي زوجته هدية في كيس حق مطبك ريحة وين رح اذهب غلف الهدية ضع عليها وردة عطرها اكتب عليها بعض العبارات المتسرة لك استفد من العبارات التي قلتها لك اليوم اللي سجلتها بجوالك وغشيتها مني بس عدل لا تقول هذه قالها لي في الان ناص خلها انت المألفها ثم إذا أردت أن تقدمها تضعها في مكان يكون مفاجأة لها مثلا تضع هذا الجوال المغلف على التسريحة تقول لها الله يعافيك أنا بطلع وأحتاج المشط اللي عند التسريحة عشان هي تروح تكتشف الهدية تضعها فقل دولاب تقول والله كأن الدولاب رأيتهم اتسخا الله يهديك بس لو تتأكدين من النظافة راحت جابت السلم طلعت شافت الهدية كيف يكون وقعها. ذهبت إلى العمل وضعت الهدية في الكرسي الذي أمامها إذا استيقظت سبحان الله قد الهدية يا أخوان ليس شرط أنها تكون آيفون ممكن تكون يا أخوان الهدية بمعناها قد لا تكون شيئا مكلفا يعني مثلا لو وضعت لها وردة على مخدة النوم كيف يكون أثرها على قلبها كذلك إذا هي تهديه لأننا قلنا تبادل هدايا شوف الأشياء التي تحبها مثلا كبك ثم أن تشكرها على هذا تقول والله كبك صراحة رهيب والله الزملائي تنقل ثناء الناس على هديتها الزملائي في العمل قالوا لي من وين جبت للكبك هذا هذا مما يزيد المودة بين الزوجين كذلك يا أخوان ساعدا بعضا ليساعد بعضكم بعضا على أمور الحياة لا تجعل هم البيت عليها كل شيء عليها كل شيء عليها, شي عليها هذا غلط هي التي تطبخ وتنفخ تكنس تنظف الأولاد تذاكر لهم المرأة حيانا كيف تتغير نفسيتها من الضغوط كل الشغل عليها لكن أنت خذ أحد الأولاد ذاكر له سمع له هي مثلا تجعلهم يستحمون وأنت عليك تلبسهم بعض يستكبر يقول لا لا هذا شغل حريم لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الراوي كان, إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله كذلك يا أخوان يعني رأيتها مرة تعبانة تقوم تصلح العشاء عنها بس عدلات تخرب تجيب العيد الله يزاك خير تصلح ما تجيده يعني بيض مقلي مثلا سهلا ادخل المطبخ يا أخي باللطف يعني بعض الحالين مثلا قد تقول لزوجها فكري من شرك لا تخرب علي لا تلمس شيء اطلع اطلع بس اطلع, أطلع. فتحطمه إذا أراد أن يساعدها في المطبخ مثلا ويقول هذا جزائي في ستين دهية في فيرد عليها بقوة قد تنشأ مشكلة من حيث أرادوا زيادة المودة بينهم وهنا يأتي دور الزوج في احتواء الأمر ولطافة القول وأنه يريد أن يساعدها يقول أن خلاص انا ما اسوي شيء انت توجهني انت استاذي ماذا افعل حتى اساعدك زوجة تعبانه مثلا يا اخي جيب اكل من برا ما اشجع الاكل من لكن في حالات المراه مريضه والله لاني اعرف من الناس ما لا ما يقدر تعبانه مريضه في نفاس في... الله يكرمكم خلاص طبخ الطبخ لازم تلبخين مثلا في حال السفر سافرت انتوا إياها مو بجب جب معك القدور الله يجزاك خير مع الشنطة خلاص عطها إجازة يا أخي شوي كذلك يا أخوان من وسائل المودة أنصت لبعض إذا تحدثت الزوجة تحدث الزوج كل واحد يستمع الآخر ولا تقاطعها ولا تقاطعك يعني بعض الناس يغيب عنه أدب الحديث يعني زوجتها تتكلم مثلا عندها قصة وانت عارف القصة هذه قديمة يا أخي لا تحطمها خالها تقولها عطاء بن أبي رباح رحمه الله من سادات التابعين يقول إن كان الرجل ليحدثني بالحديث فأستمع إليه وأصغي كأني أسمعه لأول مرة وقد سمعته قبل أن يولد شف الأدب بعض الناس لما يقول قصة في مجلس أو الزوجة تقول قصة لزوجها إيه خلاص خلاص عارفين عارفين عارفين عارفين, عارفين هذا ليس أسلوب الكرام النبي عليه الصلاة والسلام استمع لأم زرع استمع لعائشة رضي الله عنها وهي, وهي تروي حديث أم زرع رضي الله عنها وقد يعني ذكرت هذه القصة في صحيح فخاري ومسلم قصة طويلة حتى تجدها في كتب الحديث ربما في ثلاث صفحات اجتمعت احدى عشرة نسوة فتعاقدنا وتعاهدنا على أن لا من اخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى قالت الثانية قال والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى عائشة رضي الله عنها وكان أفضل الرجال في القصة قصة أم زرع قصة أبو زرع فلما انتهت عائشة من ذكر الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على ذلك؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع في رواية غير أني لا أطلق كذلك في علاقاتنا مع أولادنا مع بناتنا بنت تدخل على أمها في المطبخ تقول أمي أنا ألفت قصيدة أبغاك تسمعينها مني قالت يا بس بس انقلعي بلا خراط بلا كلام فاضي أليس هذا تحطيما؟ طيب وقعت في براثن ذئب بشري يعطيها معسول الكلام يستمع إليها يوم أن تجاهلها أهلها وربما حصل ما لا تحمد عقباه لنعيش بمشاعرنا بعواطفنا بحواسنا بإنصاتنا لغيرنا من باب زوجاتنا فهذه من قواعد المودة الزوجية كذلك إذا قالت زوجتك مثلا أنا عندي حواية الخياطة مثلا شجعها قل أنا أجيب لك مكينة تمارسين عليها الخياطة في البيت تكون متفاعلا معها ومع حديثها كذلك إخوان من وسائل مودة جلسة هادئة وحوار زوجي صار هناك مشكلة لا داعي لرفع الأصوات لا داعي لأن يسمعكم الجيران لا داعي لأن تعذبوا الأطفال معكم بعد المغرب على جلسة هادئة أنت وإياها أحضروا معكم قهوة كبتشين واشربوا مع بعض روقوا وكل يقول للآخر ما في خاطره خصوصا إذا كان شيئا عظيما يعني الزوجة أخطأت على الزوجة خطأ كبير أو العكس لكن مو أي خطأ تعالي وان ولد تبدا تشرح فيها انت فعلتي وانت فعلتي وانت فعلتي وانا ذكرت بعض الاخوان هداه الله كان كل ما اخطات عليه زوجته خطا سجل الخطا في الكمبيوتر ملف وورد كتب الخطا نوع الخطا والله قسيمه ساهر هذه تاريخ الخطأ وكلما أخطأت عليه هكذا حتى إذا أخطأت عليه يوما خطأا كبيرا فتح الجهاز قال شوفي شوفي أخطائك شوفي سبحان الله أنت كامل مكمل ليس عندك أخطاء ما شاء الله عليك أيضا يا أخوان إذا ربى الزوجان على المحبة والمودة بينهم والاحترام انعكس ذلك على أولادهم يرى الولد أباه كيف يقدر أمه والعكس سبحان الله ينعكس هذا حتى في حياته بعدين مع زوجته في تعامله مع الآخرين لأنه رأى ذلك واقعا عمليا أمامه كذلك تغيير الروتين سافر معها احيانا اذا اردت ان يخل لك الجو كلم والدتك والدتها نخلي عندكم الاطفال يوم يومين وتعيدون وت... ت... ذكر شيء من ماضيكم وذكرياتكم ما رايك في البازل لا. يا حبيبي هذه قصه امراه أرادت أن تفاجئ زوجها بطبق يشتهيه كان يحب يحب البازلة باللحم المشوي خلقنا نجوعكم شوي فلما ذهب إلى عمله قامت منذ الصباح الباكر دخلت المطبخ أخرجت البازلة بدأت بتقطيعها فجرحت أسبوعها ولفت اشترطون ثم أرادت أن تأخذ بعض الصحون من الأطباق العلوية في المطبخ فسقط الصحن على جبهتها وأحدث بها إصابة أخرى ثم بدأت تجهز هذا الطبق الذي يحبه زوجها لا لم تقدمها كذا انتظرت قرب مجيئه من العمل ففتحت دولاب ملابسها أخرجت فستانها الأزرق لقد كان فستان الفستان الذي لبسته بعد اليوم الأول من زواجها اللي يسمون بعضهم صباحية لبست هذا الفستان ثم هيئت إحدى غرف المنزل فعطرتها ووضعت فيها بعض الورود وبعض الشموع حتى تخلي الجو إيش كما قلتم رومانسي رومانسي مولا رومانسية المطعم لما جاء الزوج من العمل منهكا تلقته بالابتسامة والترحيب ثم جهزت الأطباق على المائدة ثم قالت له تفضل دخل الزوج وضرب ضربا في اللحم المشوي مع البازلة وهي تسارقه النظر بين حين وآخر لعله أن يمدح أكلها لعله أن يمدح لبسها لعله أن يشكرها لعله أن يثني عليها لكن ما عندك أحد <تصفيق> يا أخي والله العظيم أنا من قهر فأرادت أن تجره في, الح... تجره في الحديث جرة قالت خلاص ما فهمها الرجال خلص. قالت وش رايك في البازلة قال والله ناقصها بعد الملح قالت واللحم المشوي قال يعني الجيد لكن ما كثرت الرز الرز قليل قالت الفستاني قال ايه فستان قالت الفستان اللي علي قال هذا نزل عندك يا الله يعني ما رميتيه قالت وش رأيك في الورود والشموع قال يا الله لك الحمد على نعمة العقل الله ما يعطينا كهربة ونور وش مخلينا نجلس فضلة خرجت المراه خرجت المراه وهي تدفن في صدرها حزنا عميقا ذهبت الى وقالت ايش قالت شرحه على اللي صلح لك شيء مره ثانيه هذا لسان حالها شجعها كذلك بالعكس الزوجة إذا أحضر لك زوجك طلباتك المقاضي أخرجي له كلمة شكر لا خل ولا عدم يا بفلان الله يغنيك الله يكثر خيرك من إيد ما نعدمها يجيكم بكرة يقضي مرة ثانية صح ولا لا كذلك المرأة إنت إذا امتدحتها والله الفستان ما أجمل من الفستان إلا اللي لبس لبسته في القاهه بكره لبست فستان ثاني انها وجدت تشجيع لكن اذا صرت مثل صاحبنا حق الرومانسيه عاد مشكله هذا بسم الله الرحمن الرحيم إنك عندما تحضر لزوجتك ما تحب من المقاضي أو غير ذلك احتسب العجر النفقة واجبة على الزوجة إخوان ولا لا واجبة حتى لو كانت زوجته غنية بعضهم يقول له خلاص هذه مدرسة تصرف على نفسها لا لو كانت مليونيرة النفق واجب عليك ألم تسمع قول الله عز وجل في قصة آدم وحواء عليهم السلام عندما أخرج من الجنة قال تعالى فلا يخرجنكما من الجنة أكمل فتشقى نعم أحسنت فتشقى من لي أشقى نعم آدم قولا لا آدم عليه السلام ولذلك لم يقل في الآية الكريمة فتشقيان مما يدل على أن الكد وطلب المعيشة يكون على من؟ على الرجل بنص الآية الكريمة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى احتسب الأجر في نفقتك فهذا يجعلك تنفق على أهل بيتك وأنت مأجور على ذلك مع أنك تؤدي شيئاً واجباً عليك لأن عندك نية طيبة أبشر بالخير وأبشر بالأجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها ما معنى يحتسبها؟ يحتسبها عند الله كان له بها صدقة الله أكبر أكبر أروح أجيب لهم لحم مشوي خلنا نرجع للحم مشوي بعد الصلاة أجيب لهم فول من القرموش لهم شيء يحبونه وأعطيه وأنا أحتسب الأجر من الله ليه أجر لك أجر أعجبني أحد الأخوان وضع في محفظة نقوده عندما يريد أن يفتح محفظة نقوده وضع ورقة صغيرة مكتوب عليها احتسب الأجر من الله يقول كلما فتحت محفظة القودي تذكرت واحتسبت الأجر حتى يكون لي صدقة وانشرحت نفسي وصدري بأن أنفق على أهلي لما تجيب صامولي تجيب لهم رز شيء احتسب عند الله سبحانه وتعالى بعضهم حين إذا قالوا له أهلها الله يعافيك ونت جاي بعد العشاء جب معك تميس آه. كل يوم ايه كل يوم اش فيها او رجل اخر قال لما احضر اكلا لأولاده وزوجته قال كله جعله ما ينزل استغفر الله خرب اجره بدل ما تقول بالعافية حتى قال بلحجة عمية جعلها ما يحدر يحدر باللهجة الكويتية يعني جعلها ما يهضم ولا يطلع يعني ولا قال أولوك جب, جب معك رزب وكاس اليوم حطينا دعايات كثيرة المطاعم كثيرة قال يا أخي من أربع شهور جاي من أربع شهور من أربع شهور جاء بكيس الله جعلك ما تكون رز الله يزاك. هالرز وجبة شعبية محبوبة وقد يذكر مدة أطول من ذلك يعني مثلا أحد الأخوة طلب منها أولاده حبر للطابعة طابعة في البيت كان خلص الحبر يا أخي ما لي سنتين جاي بحبر يا أخي ما شاء الله عليك سنتين. فاحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى من المقولات الخاطئة يقولون العود من أول ركزه هذا فيه صح صحيح يعني شيء من الصحة وشيء من الخطأ نقول نعم ابدأ حياتك جادا في أمور يعني مثلا التحقت بوظيفة خلاص احرص على رزقك حافظ عليها ليس مثل واحد تخيلوا يا إخوان تعين في وظيفة بأربعة ألاف ريال ما طيب الحمد لله بدأ يتأخر بدأ يتسيب يغيب أيام بدون عذر فنصحوا أحد الأخوان هو يعمل في شركة قال ترى الشركة ما عندهم إلا فصل قال لا لا أنا أعودهم أنا أعودهم. يعني عودهم على طريقتي قال لا يا حبيبي ما تعودهم سبوعين إلى فصل والآن ذهب مراسل في أحد الدواري الحكومية بألف ومتير ريال إخوان ترك الأربعلاف نقول العود من أول ركسة حافظ لكن بعض الناس يستخدمها في الحياة الزوجية بطريقة خاطئة مثلا تأتيه النصائح الكثيرة قبل الزواج من الأحباب والمقربين وبعضهم يقولها بحسن نية يقول الرها العين الحمراء من أول يوم فلما تدخل عندها في الغرفة أسمعي أنا أحب كذا كذا كذا كذا ما أحب كذا عسكري مرة أوامر هذا سيسبب النفرة المرأة إذا أحبتك أبشر منها بالخير بحسن تعاملك أما بهذا المنطق العسكري لا شف من ضمن النصائح واحد قيل له إذا أردت تكون زوجتك تهابك وانت شخصية قوية ولا ترد لك طلب شف وانت طالع من صالة العرس يعني خلاص بيأخذ زوجته بيدخل عليها شف لك أقرب بس وقم باستياده ثم اذبحه أمامها حتى تعرف أنك شديد سبحان الله وش دنب البس نصائح سخيفة نصائح قد والله تدمر حياة زوجية شخص آخر لما خرج بزوجته من صالة العرس راحوا إياها يدورون على السورة المقبرة يدورون على السورة المقبرة قال شوفي يا مرة هذا مصيري مصيرك ونجي هالمقبرة يوم من الأيام أول يوم زواجك الله يصلحك فلما رجع إلى البيت راح قال بجي بعشاء تصلت على أهلها قالت والله ما أجرس عنده دي وحده وحق لها ذلك فأخرب الزواج هذا بعض النصائح السامجة واحد خرج آخر من صالة العرس وقف عند مطعم قال أطلب لك معي يا الله أكبر الله يالذكاء الله أطلب لك معي هلا المراه تقول اي هي هي قالت لا لا ما ما ابغى شيء والله جاب نفر بروست نفر لا حول ولا قوه الا بالله هذه على حقيقه علامة ومؤشر على ان الرجل بخيل فلما احضره الى البيت قام باكله وفصفصه عظامه وهي تنظر اليه ثم خلدوا إلى النوم استيقظ في أثناء الليل فلم يجدها بجانبه فإذا هي تدور على باقي العظام شوعانا وهالرجل أخونا في الله العبقري يقول أطلب لك معي بعض الناس ما عنده وقت للترفيه مع زوجته هذا غلط هذه أمور تزيد في المحبة الزوجية والمودة يقول أنا من فاضي أنا مشغول من أكثر الناس شغلا محمد صلى الله عليه وسلم يقود أمة وعنده جهاد وعليه هموم ويقابل أعداء ومع ذلك في إحدى الغزوات يقول للجيش تقدموا تقدموا فلما تقدموا وابتعدوا تسابق مع عائشة رضي الله عنها الحياة الزوجية تحتاج شيء من المرح شيء من اللهو البريء الترفيه حتى تتجدد فيها الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا كان يؤان الصفية لما زارته في معتكفه ثم لما أرادت أن ذهب معها ليوصلها شف انظر إلى الأدب النبوي في رعاية حق الزوجة وإدخال السرور عليها الآن واحد معتكف تتصل عليه زوجته تتطمن عليه قال نعم قالت والله اشتقت لك وشلون أمورك في المسجد و... قال وراي وراي هذا انضمه مع قائمة الرومانسية يا أخي سبحان الله بعض الناس ما يعرف هذه الأمور يحتاج إلى تثقيف فيها مثل واحد عنده مهمة عمل من الرياضي إلى جدة عنده شغل يذهب عن طريق البر قالت له زوجته أبغى أروح معك قال لا لا ما نفاضي ما أبغى قالت أبرح معك يا أخي ضايق صدري قال عندي شرط قالت نعم قال ما تتكلمين كلمة وعدة بر يا أخوان موضيارة حتى يعني بر كم ساعة قالت موافقة طول الطريق عزا جارسي ساقتها هي لأنها استرط عليها أنها ما تتكلم فلما وصل إلى لوحة مرحبا بكم في كانت الحمد الحمدل على السلامة يا محمد قال الله يقطع الثرثرة الله يقطع الثرثرة ما قالت الكلمة هذه طول الطريق نحن نحتاج إلى فقه في المودة الزوجية أيضا من الأشياء التي تزيد المودة الاعتذار لا تستكبر أيها الزوج إذا أخطأت على زوجتك أن تعتذر بعضهم يقول أنا رجال نعم أننا قلنا أنت حرمة أنت رجال ومن الرجولة الحق أنك تعتذر إذا أخطأت ما فيها عيب يا أخي فهذا ما يزيدك يزيدك وزنا عند الله من تواضع لله رفعه النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى لما تزوج بصفية رضي الله عنها طبعا من أبوها حيي ابن أخطط اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم قتله وقتل أخو صفيها اليهودي وقتل ناسا من أفراد قومها لأنهم كانوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام في, في معركة فقتل هؤلاء ثم أخذ صفية بين السبيل ثم جعل عتقها صداقها تخيل يا إخوان صفية بشر في قلبها على النبي عليه الصلاة والسلام لأنها قتل أبوها واخوها وقومها ولا يلام في ذلك لأنهم في حال حرب ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يطيب خاطرها وكان كثيرا ما يقول لها إنه يعني يقصد أباها إنه قد ألب العرب علي مش معنى ألب مش معنى ألب جمع أحسنت جمع حرض حرض الناس على قتاله تقول فلم يزل يقول لي ذلك حتى أصبح من أحب الناس إليه اللهم صلي وسلم عليه الاعتذار كذلك يا أخوان الاعتذار لحفن يكون بلطافة بنظرة ساحرة بلمسة حانية تقول لها أنا أعتذر إليك أنا كل أسف أن أخطأت في حقك لا مانع أن تقبل رأسها لا مانع أن تقبل هي رأس زوجها إذا كانت قد أخطأت عليه لا مانع من قبلة الرأس إذا خدمتك زوجتك إذا أجادت في طبخ معين والعكس والله إنها ما تزيد المودة بين الزوجين عندما تقول لها الاعتذار بهذه الصيغة تزيد المودة لكن اشراكم يا إخوان في زوج يعتذر لزوجته ويقول لها أنا آسف إذا, إذا كنت أنا غلطان عليك يعني معناها أنه يعني مو غلطان, يعني الله غلطان إذا كنت غلطان أنا آسف أو يقول يا أخي أنا آسف رضيت يولى الجدران يكثرها خرب الدعوة الاعتذار له فن بعضهم يقول أنا آسف وهو بصوت غاضب أنا آسف ليس هذا اعتذاره بل زدت الطينة بالله كذلك من اعتذر إليه عليها أن يقبل العذر يعني مثلا اعتذرت إليه زوجته قال خلاص انقلعي بس انقلعي ويقوم يطردها ويسك الباب وجهها لا يا أخي اعتذرت إليك أقرت بخطأها اقبل العذر يا أخي لا تجعل الشيطان عليكم سبيلا ونبشر هذه المرأة التي تسترضي زوجها بأنها من أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة العؤود الودود التي إذا غاضبت زوجها وضعت يدها في يده وقالت أو كفها في كفه وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى والله ما أنام حتى ترضى عليه هذه المرأة من أهل الجنة ومن وسائل المودة الزوجية أن تتزين لها كما هي تتزين لك يا أخوان بعض, بعض الرجال لا يتعطر ريحته عرق أنا سأتكلم بشيء من الصراحة رائحة فمه كريهة ما يعرف الفرشاه وله وبينه وبين الفرشاه خصام وهجران ما يعرف الفرشاه ما يعرف اللبان ويريدها أن تكون هي بأجمل شكل وبأجمل ريحة والعطية بريحة بعضهم يا أخوان لا يستحم إلا إذا أراد أن يعاشرها بعد ما يعاشرها يستحم يعني هو أصلا قده يبغي يستحم عرفته في روح يعاشرها عشان يسر الغسل عليه واجب يروح يستحم يا أخي يستحم قبل المعاشرة عوذ بالله من تخسران شيء أنا يا أخوان ترى بيرتفع ضغطي اليوم بس. إني لأتزين لها كما تتزين لي يقول ابن عباس رضا الله عنهما دخل عليه رجل ورأى ابن عباس وهو يسرح شعره قال وأنت ابن عباس يعني استغرب هذا يعني كيف تكد شعرك وتد نعم إني لأتزين لها كما تتزين لي ألم تسمع قول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله لما كان في القضاء في دمشق فك الله أسرها من الطاغية وعجل بنصرهم عاجلا يا رب العالمين الشيخ علي رحمه الله دخل عليه زوجان يختصمان والمرأة مسرة على طلب الطلاق وهو يقول لها ما السبب تقول لا خلاص أنا ما أبغى أكمل ما السبب قالت خلاص يا شيخ ما أبغى أكمل أنا كرحت هذا الرجل وأرفضت تبدي أي سبب الشيخ رحمه الله من ذكائه وفطنته عرف السبب بدون أن تنطق المرأة لقد كانت رائحة الرجل أجلكم الله والملائكة الكرام والمسجد رائحته كريهة يقول الشيخ منذ أن دخل إلى مكتبي وأنا شممت رائحته كريهة فعرفت أن هذا هو السبب فقلت تأتوني الأسبوع القادم أعطيكم موعد قالوا طيب فلما خرجت المرأة وأراد الرجل أن يخرج معها ناداه الشيخ فعلا. يا اخي انا عرفت السبب قال له وش السبب قال له يا اخي عليك بالماء والصابون والعطر يا اخي بريان يا اخي مو يا يا اخي وش يضرك احاوله عليك بالماء والصابون والطيب فان هذا احرى ان شاء الله ان زوجتك تحبك قال طيب لما جاء في الموعد المقبل وإذا بالأطياب تفوح من هذا الزوج والزوجة دخلت معهم قال نعم الآن نريد أن نخرج لكم سك الطلاق قالت لا يا شيخ خلاص احفظ المعاملة عندك خلاص الرجال زال خير استحم واحد يا أخوان تصدقون ما يستحم في الشهر إلا مرة مرة واحدة بل قرأت في أحد الصحف أن أحد الجيران في أمريكا رفع دعوة على جاره لأنه لم يستحم يقول تجيني ريحت في الشقة لحاوله الأخوة جاء الله بالله العلي العظيم فقبثت الشرطة على الرجل وألزمته بالاستحمام في واحد يقول لواحد أنت كم لك تستحم في الشهر قال أنا استحم في الشهر مر وحده قال والله اسمكه والله اسمكه والله اسمكه يعني ما شاء الله عليه يعني كثير كذلك يا إخوان عندما الزوجة تصنع شيئا من الطعام انت عزمت اصحابك على العشاء والزوجه اصلحت الاكل وامتدح الاكل او لها هذا المديح بالتفصيل تقول والله زملاي صراحه اعجبوا بهذا الطبق واعجبوا بهذا الاكل الله يجزك خير الله يجعل ايديك محرمه على النار الله يبارك لي فيك الله يخليك لي ايش يضرك يا كلمة طيبة صدقة يا اخي كدارك اخوان من وسائل الموده الزوجيه ان اتعبد لله معها نعيش حياه الموده والمحبه والموده بيننا كيف لماذا لا اقض زوجتي بعد الفجر قبل الفجر واصلي معها لو ركعه لماذا لا اصوم معها مثلا يوم الخميس ما عندي عمل ايش رايك نصوم الخميس مع بعض والله يا اخوان لها طعم في محاضرة مثل هذه المحاضرة أو غيرها في محاضرة ايش رايك نحضرها في مكان مخصص للنساء انا قرأت الاعلام يوم الجمعة تقول لها لا تنسين سورة الكهف وهي كذلك وهكذا يكون البيت مملوء بالخير والطاعة ومن وسائل المودة ثلاث دقائق بس اخوان اختم مرة واحدة لان ما بقي الا قليل ان اكون وفيا لها وهي كذلك يذكر سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله ان امرأة توفيت وكان زوجها يحبها حبا عظيما فاراد ان يهديها ختمة من القرآن طبعا اهداء ثواب القراءة للميت فيه كلام لبعض العلماء منهم من يؤيده ومنهم من يمنع ذلك ولكل وجهة هو موليها ولكل أدلة المهم أن هذا الرجل من حبه لزوجته بدأ يقرأ القرآن لها بنية أن يهديها ثواب الختمة لما وصل إلى أواخر جزع عم كان في المسجد وكان متكئا على عمود فختم ثم غلبه النوم فنام ورأى في المنام رؤيها رأى أن زوجته في حال حسنة بهية وهي تبتسم وأساريرها منشرحة وهي تقول له ازاك الله خير وصلت ازاك الله خير وصلت فالشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ رحمه الله يقول فانظر إلى سرعة وصول الثواب شوف سبحان الله العظيم إلى سرعة وصول الثواب الرجل ختم ونام شاف الرؤية وإذا هي تبشره في المنام أنها استفادت من هذه الختمة أيضا يا أخوان من الوصايا السريعة ادحروا الشيطان لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا فالشيطان يفرح بتفريق الأحبة ويجمع جنوده عند شاطئ البحر أي بحر الله أعلم هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم عند البحر بعد الفجر ثم يرسلهم في مهمات شيطانية لإضلال الخلق وإغوائهم ثم يجمعهم عند العشي يعني قبل المغرب بشوي فيقول لهم ماذا فعلت وماذا فعلت وماذا فعلت فيقول أحدهم أنا ما زلت بفلان حتى زنى يعني ما زلت أغويه وأغريه فيقول له لم تفعل شيئا زنى كبيرة من كبائر الذنوب ويقول الآخر أنا ما زلت بفلان حتى سرق فيقول لم تفعل شيئا فيقول الثالث أنا ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول نعم أنت نعم أنت يعني والنعم فيك قال الحديث في صحيح مسلم قال فيلبسه التاج يكرم إبليس هذا الشيطان ويضع التاج على رأسه إكرام الله على أنه استطاع أن يفرق بين زوجه قال علقمه راوي الحديث وأوراه قال فيلتزمه يعني إبليس يلتزم هذا الشيطان ويعتنقه يعني من فرحته بالتفريق بين الأزواج فلا نجعل الشيطان علينا سبيلا يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في وصايا المودة والمحبة إن كره منها خلقا رضي منها آخر كذلك المرأة تنظر إلى محاسن زوجها خلاص انظر إلى محاسنها وغض الطرف عن العيوب وبهذا تسلم حياتك ومودتك اعرف ما لك وما عليك من الحقوق وهي كذلك حتى تكون على علم وبصيرة مشكلاتكم لا تخرجوها خارج الأسرة فإن المشاكل إذا خرجت إلى الكبار كبرت حلوها مع بعض بالتفاهم بالمودة بالجلسة الهادئة بالحوار الزوجي المحب فهذا مما يقضي على دابر المشكلة ثم نسو المشكلة بعد ذلك يخوان ما تشوفون الأطفال لما يتشاجرون أنت الآن طلعت في استراحة الأطفال يلعبون مع بعض شوي إلا واحد منهم يبكي ضربني فلان يصيح شوي إلا يلعبون مع بعض مرة ثانية ولا كأنه حصل شيء لنكن في تعاملاتنا مع زوجاتنا كالأطفال لا تكن حقودا لا تذكر الماضي أنا أصلا تذكرين يوم ذاك اليوم قبل 17 سنة يوم. تقولين لي كذا خلاص يا أخوان اللي فات مات الإمام أحمد رحمه الله يقول تزوجت أم صالح إمام أحمد رحمه الله إمام, أهل إمام الحنابلة لما أراد أن يتزوج وعرضت عليهم رأتان الأولى ذات دين ولكنها عوراء والثانية ذات جمال ولكن فيها شيء من الفسق فالإمام أحمد رحمه الله قال بل أريد العوراء أريد ذات الدين فعاش معها في أطيب عيش أنا ما أقول لك رح تزوج تدور لك واحدة عورة لا, لا تفهمني غلط يا أخي ابحث عن الدين وابحث عن الجمال لكن يجعل عندك الأصل هو الدين يقول فعشت معها في أطيب عيش عشت معها خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة لم أختلف أنا وإياها في كلمة واحدة الله أكبر هذا نموذج فريد من نماذج السلف أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن نجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما اللهم إننا بين الأذان والإقامة وهو وقت يرجى فيه إجابة الدعاء كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلها ساعة رحمة على الجميع اللهم انظر إلينا نظرة المرحومين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوم اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم وفق كل زوج وزوجه اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجعل مودة والمحبة بينهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم وفقهم ربنا هبننا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم اجعلنا ممن تقول لهم إن صرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات الله يجزاكم خير ويرحم والديكم ويثيبكم على حضوركم وأعتذر عن الإطالة والتأخير ويجزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته